وجوه يومئذ مسفرة ضاحكه مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قتره أولئك هم الكفرة الفجرة وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 فيعطى كتابه بيمينه ويمد له في جسمه ويبيض وجهه ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤة تتلألأ فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون اللهم اتنا بهذا وبارك لنا في هذا فيأتيهم فيقول ابشروا فإن لكل رجل منكم مثل هذا وأما الكافر فيسود وجهه ويمد له في جسمه فيراه أصحابه فيقولون نعوذ بالله من هذا ومن شر هذا اللهم لا تأتنا به فيأتيهم فيقولون اللهم اخزه فيقول أبعدكم الله فإن لكل رجل منكم مثل هذا ثم قال لا نعرفه إلا بهذا الاسناد ورواه أبو بكر بن أبي الدنيا عن العباس بن محمد بن عبيد الله بن موسى العبسي به وروى أبو داود بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله قالوا يا رسول الله فخبرنا من هم قالهم قوم تحابوا بروح الله سبحانه على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها فوالله إن, لوجوه إن لوجوههم لنورا وإنهم لعلى كراسي من نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس وقرأ هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين وبعد بهذه الآيات التي ذكر يعني نصف المؤمنين وجزاءهم والذي ميزهم مثل ما في هذه الآية الذين آمنوا وكانوا يتقون يعني آمنوا بالله جل وعلا وبما جاء عن الله واتقوا كل مخوف إن التقوى معناها أن يفعل الإنسان ما فيه وقاية له من المكروه يجعل بينه وبين المكروهات واقيا يقيه وهذا يكون بطاعة الله جل وعلا متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيمتثلون ما أمرهم الله جل وعلا به ويقومون به على الوجه الذي يرون أنه يرضي الله جل وعلا ويجتنبون المناهي والمساخط. هذه هي التقوى هي حقيقة التقوى أن يكون الإنسان عالما بامر الله جل وعلا ثم يفعله على نور من الله جل وعلا يرجو ثوابه ويخاف عقابه فمن كان بهذه المثابة فهو الذي لا خوف عليه ولا هو يحزن ومعلوم الخوف أنه يكون في المستقبل الشيء الذي يستقبلك أما الحزن فيكون على الشيء الذي مضى فهم لا يحزنون على الدنيا وما خلفوا ولا يخافون في ما استقبلهم فهم آمنون آمنون في قبولهم وآمنون في مبعثهم ومحشرهم ومجمعهم مع الخلق وكذلك في منقلبهم امنون حتى يستقروا في ما ادى الله جل وعلا لهم من النعيم حقيقه هذه السعاده هذه السعاده التي ينبغي ان يسعى لها الانسان جهده مهما استطاع وليس بالسعاده كون الانسان ينال ما يريد من الدنيا فهذا ينتهي ربما يكون الكافر أكثر حظا في الدنيا من المؤمن ولكنها كلها تنتهي وتزول كان لم تكن جاء في الحديث أن الله جل وعلا أنه يأمر يا أشد الناس بؤسا من أهل الإيمان في هذه الدنيا يأمر به أن يغمس في الجنة غمسة ثم يخرج ويقال له يا ابن آدم هل من بك بؤس قط هل رايت شيئا قط فيقول كلا والله ما رأيت بؤسا قط ولا مر بي شدة قط ويؤتى بعكسه من أهل النعيم الكفار يغمس في النار وامس ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت نعيما قط هل رأيت خيرا قط فيقول لا والله ما رأيت شيئا ما رأيت نعيما ولا خيرا يعني الدنيا نسيت انتهت كأن لم تكن ولهذا ذكر الله جل وعلا عن المجرمين أنهم إذا حشروا أنهم يتخافتون فيما بينهم يقولون إن إل لبستم إلا عشرة قال جل وعلا نحن عالم بما يقولون إذ يقولوا عمثلهم طريقة إن إل لبستم إلا يوما فلا يكذبونهم بهذا وإنما هذا الذي هذا الذي دركوه هذا الذي دركوه من الدنيا انتهت كأن لم تكن فإذا كان الامر هكذا فمن الحزم أن الإنسان يجتهد في عمره في كل ما يستطيع حتى يتحصل على السعادة التي لا نهايه لها أما إذا ضيع أيامه وضيع أوقاته فسوف يندم ندامة لا تعوض ولا, ولا تجبر فحقيقه العمر هو الأيام أيام الإنسان وبالإمكان الإنسان أنه يستغل وقته اما بعمل صالح واما بذكر لله جل وعلا اللسان لم تشغله الطاعه اشغلك بغير ذلك فيكون الانسان ذاكرا لربه قائما قاعدا ماشيا جالسا والله جل وعلا اثن على الذين يذكرون ربهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وغير ذلك فالمجال العبادة واسع جدا حتى ان الأمور العادية التي يعتادها الإنسان من الأكل والنوم والمسير وغير ذلك يمكن مع حسن النية أن تكون عبادة فاذا أراد أن يأكل ينوي بأنه يتقوى بهذا لك على طاعة الله ويكف نفسه عن التطلع عما في ايدي الناس وعلى عن الحرام وكذلك إذا قدم شيئا من النفقات لمن يعولهم تكون هذه نية فيكون في عبادة وكذلك إذا أراد النوم ينوي بأنه ينام ليرتاح حتى يقوم يؤدي عباده لله جل وعلا نشيطا مرتاحا فيكون نومه عباده واكله عباده وكذلك في الممشى وغير ذلك المقصود ان مجال الخير واسع جدا هذا فضل عن الصلوات والصدقات والصوم وغير ذلك التطوعات التي تكون فيها لفع الدرجات فإن المؤمنون يتقاسمون الجنة بالأعمال التي وكل من كان عمله أحسن وأكثر كانت منزلته أرفع وأعلى عند الله جل وعلا فالمقصود أن هذه الحياة سوف تنتهي بسرعة وكأن لم تكن فينبغي للعبد أن يستغل وقته بما يستطيع ولا يغفل لأن الغفلة الغفلة تقضي على العمر على الوقت بلا فائده ويذهب بدون فائدة فتسبيحة يسبحها الإنسان تكون في صحيفته سوف يرتبط بها وتكون عنده أغلى من الدنيا كلها سبيحة تسبيحة واحدة فكيف إذا كان الإنسان يشتغل دائما ففي الحديث الصحيح من صلى لله جل وعلا في كل يوم اثنتين عشرة ركعة يعني غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة والفضائل الكثيرة جدا لهذا لما الصحابة كانوا يهتمون جدا يهتمون للأعمال التي تكون سببا لدخول الجنة فكان أحدهم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله أخبرني عن عمل يذكرني الجنة يباعدني من النار وجاء إليه مرة معاد قال أخبرني عن عمل نهمني قال قال قبرني عن امر يدخله الجنه فقال لك عن عظيم وانه لسهل ميسور على من يسره الله عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت هذه فقط هذه التي تدخل الجنه هذه هذا ثمن الجنه يعبد الله لا يشرك به شيئا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت فهذه سهلة ولكن يتأمل العبد مثلا هذا الكلام تعبد الله ولا تشرك به شيئا فالشيئة هنا نكره لا يعني يدخل فيه على الكبير كبير والصغير والقليل والكثير يعني لا تفعل شيئا من الشرك لا كبيرا ولا صغيرا ولا خفيا ولا جريا وكذلك قوله تقيم الصلاة يعني إقامة الصلاة غير, غير كونك تصلي فإقامتها أن تأتي بها على الوجه المطلوب وهكذا جاء جاء العمر بالصلاة في جميع موارد الصلاة في كتاب الله وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظة إقامة الإقامة معناها أن تكون الصلاة قائمة مستقيمة تامة يتبع شرائطها وواجباتها واركانها ومن أعظم ما يجب للصلاة حضور القلب فيها والخشوع كذلك لان بعض العلماء يقولون هذا واجب يعني الخشوع اما حضور القلب فلا شك في وجوبه لانه لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما حضر يعني حضر قلبه وحضور القلب معناه انه يعلم انه قائم بين يدي الله وان الله ينظر اليه ويتامل ما يقوله من ذكر ومن تلاوة ومن ركوع وسجود وغير ذلك فيكون على هذه الحالة حتى ينتهي من صلاته يكون قد أقام صلاته أما إذا غفل سهى لا يدري ماذا قيل وماذا يقول وقد يتحدث في أمور كثيرة حتى ينتهي فمعنى ذلك مثل ما جاء في حديث ابن عباس أنه لا يكتب له منها إلا ما حقل ما حضره قلبه وحقله هذا وأما الزكاة الزكاة تجب على لو الأموال وأكثر الناس ليس عندهم أموال تجب فيه الزكاة أما الصوم فالصوم في رمضان فقط شهر رمضان فقط والحج كذلك لا يجب إلا على من توفرت له شروط أدائه من صحة البدن وأمن الطريق ووجود النفقة له ولمن يعولهم حتى يرجع فإذا لم يكن كذلك ما يجب عليه الحج فإذا الأمور سهلة سهلة ميسورة ولكن مثل ما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم على من يسر سهلة على من يسرها الله عليها ومن سهلها الله عليه لما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بهذه الأمور التي هي شرائط في دخول الجنة قال الا ادلك على أبواب الخير أبواب الخير كثيرة فقلت, فقلت بلى ذكر له صلاه التطوع وصدق التطوع وذكر له الجهاد في سبيل الله وذكر ثم في النهاية قال له ألا أخبرك بملاك ذلك كله والملاك يعني الذي يملك هذا يملكه ويضبطه وقلت بلى قال كف عليك لسانك فقلت أولا أخذ بما نتكلم به قال فأكد أمك وهل يكب الناس في على مناخرهم في جهنم الا حصائد ألسنتهم يعني ضبط اللسان ومنعه من ان يجول ويصول في الامور المحرمه من اعراض الناس والكلام فيهم وكذلك ما هو ممنوع إنسان من هذا قد يكون اشد واسر من الصوم ومن الحج ومن غير ذلك يجب على العبد ان يكون ماسكا لسانه يمسك لسانه والرسول صلى الله عليه وسلم ضمن الجنه لمن حفظ لسانه وحفظ فرجه يقول من حفظ ما بين فقديه وما بين فقميه ضمنت له الجنة فهذا أمر يجب أن يهتم به سوا الله جل وعلا التوهيق. وروى ابن أبي الدنيا عن بعض السلف وهو الحسن البصري أنه قال إذا قام الله تعالى إذا قال الله تعالى للملائكه خذوه فغلوه ابتدره سبعون الف ملك فتسلك السلسلة في فيه فتخرج من دبره. وينضم في السلسلة كما ينضم الخرز في الخيط ويغمس في النار غمسة فيخرج عظاما تقعقع ثم تسجر تلك العظام في النار ثم يعاد غضا طريا وقال بعضهم إذا قال الله خذوه ابتدره أكثر من ربيعه ومضر وعن معتمر, وعن معتمر ابن سليمان عن أبيه أنه قال لا يبقى شيء الا ذمه فيقول أما ترحمني فيقول كيف ارحمك ولم يرحمك ارحم الراحمين فصل قال ابن ماجه في كتاب الرقائق من سننه باب ما يجري من رحمه الله تعالى يوم القيامه قال بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله مئة رحمة قسم منها رحمة بين جميع الخلائق فبها يتراحمون وبها يتعاطفون وبها تعطف الوحش على أولادها وأخر تسعا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة روى مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير ابي الحديث عن لله جل وعلا مئة رحمة الرحمة تنقسم إلى قسمين رحمة هي صفة الله جل وعلا قائمة بذاته لا تنفك عنه ورحمة هي أثر أثار الصفة من أثارها مخلوقة وهي المرادة هنا بمئة رحمة ولهذا يقول الله جل وعلا فأما الذين بيضة جوم ففي رحمة الله هم فيها خالدون يعني الجنة فالجنة من آثار رحمته فسميت رحمة وهكذا كونه ينعم عبده وينجيه من النار ويكرمه من رحمته يعني من آثار رحمته التي هي صفته فالاجزاء التي ينسكها يعني كلها من آثار رحمته التي هي صفته، نعم، التي جعلها بين الخلق يتراحمون بها. ورواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي بنحوه، وقال البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مئة رحمة فأمسك عنده تسعا وتسعين رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة هذا المخلوق لا تكون صفة لله لأن صفات الله جل وعلا قائمة به إن ذاته تعالى وتقدس ولكن المخلوق آثار صفته ثالها. فهو أرحم الراحمين جل وعلا فلا بد أن أسماءه وكذلك صفاته لها آثار في خلقه آه. قال فامسك عنده تسعا وتسعين رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم يياس من الجنة ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار فرد به البخاري من هذا الوجه هذا يقول الله جل وعلا نب عبادي أني أنا الرافور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم فدل هذا على أن الإنسان يجب أن يراقب ربه وأن يكون راجيا خائفا دائما يرجو رحمة الله ويخاف ذنوبه أنه يعاقب بها إن لم يعفو رب العالمين فهو بين الرجاء والخوف مع أن العبد يتيقن الذنوب يقينا أما كونها الذنوب والحسنات الذنوب تغفر والحسنات تقبل فهذا باب الرجاء فقط يرجو وليس متيقنا لأن الأعمال لها آفات ولها أسباب ترد بها فلا بد أن يكون الرب جل وعلا راض عن عبده حتى يقبل حسناته ويعفو عن سيئاته ولهذا ما يعمل الإنسان يبقى غير آمن حتى يدخل الجنة نعم ثم قال ابن ماجه بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله يوم خلق السماوات والأرض مئة رحمة فجعل في الأرض منها رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدها والبهائم بعضها على بعض والطير واخر تسعا وتسعين إلى يوم القيامة فإذا كان يوم القيامة أكملها الله بهذه الرحمة انفرد به وهو على شرط الصحيحين ثم أورد ابن ماجه ما اخرجاه في الصحيحين من طريق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله إن الله كتب كتابا يوم خلق السماوات والأرض إن رحمتي تغلب غضبي وفي رواية سبقت غضبي وفي رواية فهو موضوع عنده على العرش وفي رواية فوق العرش وكلها روايات صحيحة في رواية أنه كتب كتابا على نفسه يعني رحمة منه جل وعلا لهذا الكتاب والكتاب ليس لأجل خشت نسيانا وأشبه ذلك ولكن لحكمه أرادها جل وعلا ومن ذلك عموم رحمته تعالى وتقدس وهذا كونها معناها تغلب الغضب يعني أنها تعم وأنها أكثر وأعم وأشمل منها الغضب ولهذا يحلم الله جل وعلا على إباده لهم يجالزونه بالمعاصي وعدم الطاعه ويعافيهم ويرزقهم وينعم عليهم لهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم احد اصبر على هذا سمعه من الله يجعلون له ولدا ثم يرزقهم ويعافيهم يعني امامه دائما تنزل اليهم وإن كانت ساءاتهم دائم تصدر منهم إلى, إلى الله جل وعلا ولكن حلمه وعفوه وغفرته أعم وأشمل نعم. وقد قال الله تعالى قل لمن ما في السماوات والأرض قل الله كتب على نفسه الرحمة وقال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة وقال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما هذا اخبار من الملائكة عن الله سبحانه إخبار من الله عن الملائكة بالعكس. من الملائكة عن الله لا إخبار من الله عن الملائكة الملائكة هي التي تقول كذا والله يخبر عنهم ولا حملت العرش ومن حول الذين يحفون بالعرش سبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويقولون ربنا وسئت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم نعم ربنا وسعت كل شيء الرحمة وعلم هذا إخبار من الله سبحانه عن الملائكة أنه وسع كل شيء الرحمة وعلم وقال فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين ثم أورد ابن ماجه. حديث ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له يا معاذ اتدري ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم فلا يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم قال اتدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك الا يعذبهم وهو ثابت في صحيح البخاري من طريق الأسود بن هلال وأنس بن مالك عن معاذ يعني إن فيه حق لنتحق أما حق الله على العباد فشيء ثابت بلا شك ولا ريب في ذلك لأن الله خلقهم لعبادته فوجب عليه من يقوم بهذا الحق أن يؤدوا العبادة كما أمرهم الله جل وعلا به ولكن الحق في الوضع وفي العرف وفي اللغة أن الحق يحقه الأعلى على الأدنى والله جل وعلا لا يحق عليه لا أحد عليه شيء وإنما هو حق كتبه على نفسه جل وعلا فضلا ورحما فجعل للعباد حقا عليه وهو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم الا يعذب من لا يشرك به شيئا هذا حق يطلب من الله جل وعلا وهو الذي جعله على نفسه تفضلا وكرما يعني أما يعني يكون هناك مثلا الإنسان يدل بشيء يكون له هذا لا هذا لا يوجد ما يكون ليس للعباد على الله حق واجب كلا ولا سعي لديه رائع إن عذبوا فبعدله وإن بفضله وهو الكريم الواسع تعالى وتقدس فهو تعالى الذي أحق هذا الحق على نفسه وذلك انه أوجب على نفسه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا اكتفى بهذا من لا يشرك به شيئا فالتعذيب هذا أن لا يعذب يجوز أنه مطلق يعني لا يناله عذاب ويجوز أنه يعني في العذاب الذي يدوم ويبقى أنه لا يعذبهم فليخرجهم من العذاب ويدخلهم النعيم الذي لا ينقطع أما العذاب مطلق فهذا لا يمكن يعني عدم العذاب مطلق لأن الدنيا هي محل العذاب الدنيا فيها أمراض فيها اسقام فيها هموم فيها الموت يعني يكون الموت يعني له مقدمات هذا كلها فيه شيء من العذاب ولا فيه عذاب ممكن وكل ذلك يكون إذا كان الإنسان مؤمنا تكثيرا لذنوبه ورفعة لدرجاته بخلاف الكافر فإنه لا يكفر عنه شيء وإنما إذا عمل خيرا من الإحسان للناس وغيرهم فإنه يجزى به في دنيا لأن يوسع عليه في دنيا ويعطى صحة في بدنه وما أشبه ذلك فأيوا في يوم القيامة ليس له أي شيء نعم. وقال ابن ماجه بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ أو تلا هذه الآية هو أهل التقوى وأهل المغفرة قال, قال الله تعالى أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله آخر فمن اتقى ان يجعل معي الها اخر فانا اهل ان اغفر له يعني هذا معنى مثل قوله الا يعذب من لا يشرك به شيئا مثله تماما فالذي لا يشرك بالله شيئا لا يعذبه قال جل وعلا نعم وقال ابن ماجه بسنده عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته فمر بقوم فقال من القوم فقالوا نحن المسلمون وامرأة تحصب تنورها ومعها ابن لها فإذا ارتفع وهج التنور تنحت به فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أنت رسول الله فقال نعم فقالت بأبي أنت وأمي أليس الله بأرحم, بأرحم الراحمين قال بلى قالت أوليس الله بأرحم بعباده من الأم بولدها قال بلى قالت إن الأم لا تلقي ولدها في النار فأكب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي ثم رفع رأسه إليها فقال إن الله عز وجل لا يعذب من عباده إلا المارد المتمرد الذي يتمرد على الله ويأبى أن يقول لا إله إلا الله إسناده فيه ضعف وسياقه فيه غرابة وقد قال تعالى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وقال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى وقال البخاري بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قدم رسول الله صلى الله, عليه صلى الله عليه وسلم سبي فإذا مرأة من السبي قد تحلب سبيها تسعى وإذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها فأرعت فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار قلنا لا وهي تقدر على الا تطرحه فقال لله أرحم بعباده من هذه بولدها ورواه مسلم عن الحلواني ومحمد بن سهل بن عسكر كلاهما عن سعيد بن ابي مريم عن ابي غسان محمد بن مطرف به وفي روايه والله لله ارحم بعباده من هذه بولدها ثم قال ابن ماجه بسنده عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار الا شقي قيل يا رسول الله ومن الشقي قال من لم يعمل لله بطاعة ولم يترك له معصية وفي إسناده هذا ضعف أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي برده ابن أبي موسى عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة دفع الله عز وجل إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار وفي رواية لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه إلى النار يهوديا أو نصرانيا قال فاستحلف عمر بن عبد العزيز أبا برده بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات أن أباه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا قال فحلف له قال فحلف له وفي رواية لمسلم أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء ناس من المسلمين يوم القيامة بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله له ويضعها على اليهود والنصارى وقال ابن لا يضع في على أحد ذنب أحد ولا يظلم ربك أحد تعالى وتقدس ولكن معناها أن اليهود والنصارى يكون في النار الأماكن التي جعلت لهم لأن حسوصا اخبرنا أن كل واحد منا له مقعد في النار ومقعد في الجنة وهذا معنى الكفاية أنهم يأخذون هذه المقاعد التي لهم في النار بدل أنهم صاروا في الجنة أما أنه يجعل ذنوب دنوب رجل على آخر فهذا لا هو جل وعلا ما يظلم احد وما ربك بظلام للعبيد تعالى الله وتقدس والظلم كما فسره العلماء هو وضع الشيء في غير موضعه فوضع الذنب على فغير صاحبه هذا وضع في غير موضعه فهو ظلم وقد حرم جل على الظلم على نفسه كما أخبر قال إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته فيما بينكم محرما فلا تتظالموا ومن يعمل من الصالحات وهو فلا يخاف ظلما ولا هضما فالظلم يقول بالمفسرون في هذا أن يوضع عليه ذنب غير ذنبه والهضم من يؤخذ من حسناته التي عمل فله لا يخاف هذا ولا هذا نعم وقال ابن ماجه بسنده عن أبي برده عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة أذن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في السجود فيسجدون له طويلا ثم يقال ارفعوا رؤوسكم فقد جعلنا عدتكم فداءكم من النار هذا هو المعنى عدتكم فداء لكم في النار يعني شغلوا أماكنكم التي خلقت لكم لو كفرتم بالله لكنتم فيها لهذا جاءنا للسن إذا وضع في قبره واتاه الملكان لذني اختبرانه ثم أجاب وهو مؤمن وأجاب الجواب المطلوب منه فيفتح له باب للجنة يقال له انظر إلى مكانك في النار لو أنك كفرت بالله وقد امنت بالله فانظر إلى مكانك في الجنة فكل واحد له مكان في النار ومكان في الجنة فإذا أدخل أهل الجنة الجنة صارت الأماكن التي كانت يعني أعدت لهم لو كفروا بالله شغلها الكفار سواء كانوا من اليهود أو من النصارى فقوله يهودي أو نصراني يعني كافر نعم وقال الطبراني بسنده عن حديفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليدخلن الجنة الفاجر في دينه الأحمق في معيشته والذي نفس بيده ليدخلن الجنة الذي قد محشته النار بذنبه والذي نفس بيده ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة يتطاول لها إبليس رجاء أن تصيبه آه هذا يعني من موجبات الرجاء ومع ذلك كله الإنسان ضعيف لأن هذه قد تكون بعد العذاب بعد أن يعذب من يعذب في النار ثم يرحمهم جل وعلا يخرجهم لأن البقاء ليس له نهاية فمهما مر عليهم في العذاب ثم اخرجوا صاروا في نعيم نعم ذكر من يدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب يكفي الله أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد